واجحدوا بها واستيقنتها ان فسهم ظلموا وعنوا فانظر كيف كان عاقبه المفسدين ولقد اتينا داوود وسليمان علما وقال وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أبي اَيُّهَا النَّاسُ عَلِّمْنَا مَا انْتَقَصَ الطَّيْرُ وَأُتْيِنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُ الْفَضْلُ الْمُبِينُ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ இவ காலத் நம்ளச்சுயம்ளகும கி கு நம்ளச்சு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 ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وقال ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه وأن اعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا ارى الهدى هدا ام كان من الغواibin لا معذبا انه عذابا شديدا او لا اذبحنه او لا ياتيني بسرطان مبين فمكث غير بعيد فقال احو زو بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين